بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أجراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبتوث وتكون الجبال أثم وادينه فأمها ويا وما هي